بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عادة الأكابر من الشيخ الأنصاري إلى زمانة تقريبا ناقشوا في دلالة رواية الخراج بالضمان بحيث أن الشيخ الأنصاري قال إذن دلالتها لا تقصر في الضعف عن سندها هذا الشيء الشيخ الأنصاري رحمه الله نحن نقتصر على ما يقاله الشيخ الأنصاري وما قاله السيد الخوي بل السيد الامام كلام اكثر تفصيلا موجود في كتابه وكتابه هم بين ايديكم انا لا افكر ان اني اعطلكم اكثر من هذا على روايه لم يعتمد عليها احد من ناحيه سنديه من المتاخرين غير الشيخ النائني رحمه الله لا ما افتكر أن هناك فائدة في ذلك الشيخ الأنصاري هكذا يفسر الرواية يقول الرواية تقول الخراج بضمان اصلا تنظر إلى البيع الصحيح يقول ما اشتريته فكان عليك خراجه يعني عليك ثمنه عفوا فكان عليك ضمانه ما اشتريته ما اشتريته فكان عليك ضمانه وبمت ثمنه فخراجه لك منافعه لك طبعا وهذا لا يشك به احد ولا كلام في ذلك واما نحن المحل كلامنا هو البيع الفاسد البيع الفاسد انت ضمنت الثمن ثمن المسمى، لكن الشريعة لم لم تمضي، وإنما الشريعة أتت بضمان آخر تعبدي، باعتبار احترام مال الناس، فضمان آخر بالمثل أو القيمة، ولا دليل على أن هذا أيضا يستتبع أن تكون المنافع لك يجادة يجديل ممكن. هذا كلام الشيخ الأنصاري أما السيد الخوئي فذكر احتمالات أربعة أفتكر أننا نقتصر على هالاحتمالات الأربعة وإذا تردون ما عداها خب الكتب بين أيديكم الاحتمالات الأربعة ما يلي أو التفاسير الأربعة أول احتمال ابده السيد الخوي وأصر أن هذا هو أصلا ظاهر الرواية وهو يشكو يعتقد أن هذا هو ظاهر الرواية وهو أن يكون المقصود بالخراج ما هو المصطلح في باب الخراج والمقاسمه حيث تعطى حادة الخراج للسلطان والمقاسمة في الغلات إما بين السلطان وبين هذا الشخص أو بين هذا الشخص وشخص آخر يتقبله هذا يقول الخراج بالضمان يعني هذا الذي ضمن للسلطان أن يعطيه الخراج يعطيه لأنه ضمن له يعطيه بعد ذلك المقاسمة السلطان ما يخصه المقاسمة قد هذا يعطي الأرض إلى شخص آخر ويقسمان بينهما يقسمان بينهما الغلط. هيك معنى. هذا معنى يدعي أصيل الخوي أن هذا أصلا هو ظاهر الرواية. إن كان هذا خب من الواضح أنه هذا أجنبي عالمنا ما له علاقة أصلا بما نحن فيه. التفسير الثاني هذا الذي التفسير الثاني هذا هو الذي يقوله أبو حنيفة في الحديث التفسير الثاني أن يكون المراد بالخراج مطلق المنافع والمراد بالضمان مطلق الضمان يعني ليس المراد بالخراج نتاج ال نتائج الغلات كما في التفسير الأول في التفسير الأول قلنا أنه هو ضمن للسلطان حصه السلطان فالخراج بالضمان هذا التفسير الأول عندنا إذن النتائج النتائج الغلات إلي هذا التفسير الأول التفسير الثاني هو التفسير الذي يقوله أبو حنيفه وهو انه لا المقصود بالخراج كل المنافع وليست نتائج الغلات والمقصود بالضمان هو انه ان يكون ضمان الأرض عليه ولو عن طريق الغصب ولو عن طريق الغصب الغاص ضامن حتى هذا داخل فالمراد بالضمان مطلق الضمان سواء كان اختياريا مترتبا على العقود الصحفة او الفاسدة او غير اختياري كالضمان المترتب على الغصب الغصب ما يريد يكون ضامن بس هو ضامن بعد غير اختياري ضامن ولهذا يقول ابو حنيفة انه حتى الغاصب له المص... له المنافع هذا ابو حنيفة توجد روايه يسمى بالصحيحه ابي الولاد هاي الصحيحه طبعا بحث هذه الصحيحه اساسا لدى الفقهاء مو هنا صحيحه ابي الولاد تبحث في البحث القادم والذي يقدم ان شاء الله بعد شهر رمضان طبعا وهو بحث المثلي والقيم هناك يبحثوا لكن انا رأيت انها الرواية قريفة وان صاحب الوسائل المفسره بتفسير غريب بينما مو هذا في فهمي انا مو هذا تفسيره إنما تفسيره هو هذا المذهب مع ابو حنيفة وهو أنه الخراج بالضمان يفسر بمعنى أنه حتى الغاصب لأنه ضامن إذن المنافع إلى هذا هذا هو مقصود وتفسير صاحب الوسائل رحمه الله غير صحيح. فأنا أنقول أنا ما جبت كتابه جاي بس أعرض لكم المصدر الرواية بكاملها مروية في الكاف واظن في التهذيبها بس أنا أخذت مع الكاف وبشكل شوية نقص قليل بنقص قليل مروي في الوسائل واللي أقول هناك مفسر صاحب الوسائل بتفسير في رأي غير صحيح في الوسائل إذا ترجوه موجود الرواية نقلا عن الكافي لكن أكثر الرواية موجود جزء من نحات في كتاب الإجارة مجلد بحسب طبعة آل البيت كتاب الإجارة الباب السابع عشر الحديث الأول صفحة مئة وتسوطعش ومئة ومئة وعشرين أنا نقلته لأن شفت الكامل الدقيق موجود في الكافي كتبته من الكافي طبعا أظن أنه في التهذيب هم موجود بس أنا كتبته من الكافي الموجود في الكافي ما يلي يقول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناق السند صحيح قال اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا يقولون قصر كان قريب الكوف وخرجت في طلب غريب من لي فلما صرت قرب قمطرت الكوفه خبرت أن صاحبه أو صاحب ما انا كتب صاحبه وجود هذا غلط بل؟ لا ابو صاحبي خل اخلي علامه حتى اصحبه بالبيت توجه الى بغداد هناك قالوا لي هذا راح الى بغداد فاتبعته بس اجره اليوم واحد الى قصر الى القصر اللي قرب الكوفه بتخيل انه يروح ويرجع نفس اليوم فخبر انه هذا راح الى بغداد افعل فلما صرت قرب قصر قرب قندرة الكوفة خبرت ان صاحبي ظاهر صاحبي انا كاتب صاحبي توجه الى النيل فتوجهت نحو النيل فلما اتيت النيل خبرت ان صاحبي توجه الى بغداد فاتبعته انا رحت الى بغداد، وظفرت به حصلته اخذته وفرغت مما بيني وبينه اخذت حقي ما عنده هذا الغريم ماله ورجعنا الى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً فاخبرت صاحب الباغل بعذري قلت ارجو المعذره انا مو متعمد صار بعد 15 يوم صار واردت ان اتحلل منه مما صنعت طبعا هذا الرجال شيعي هو من شيعة الامام الصادق اردت ان اتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبدلت له 15 درهمان ik heb de 15-jom, de 15-jom, ik heb de 15-jom, ik heb de 15-jom, ik heb de 15-jom, ik heb de 15 het ik heb de 15-jom, de 15 de de فسما يدري أن أبو حنيفة عند قاعدة السراج بالضما يقول أذغاص بأضمن أصل فترأطينا مع أبي حنيفة فأخبرته رحنا إلى أبي حنيفة بالقصة وأخبره الرجل الرجل لم أخبره أنا أخبرته وأخبره فقال لي وما صنعت بالباغل الباغل صار قلت قلت قد دفعته إليه سليمة رجعت إليه ذاك جاب قال نعم بعد خمسة عشر يوما خمسة عشر يوم هذا غاصب بغلي فقال ما تريد من الرجل خشد المعندي قالوا أريد كرا بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما كراهم وخمسة عشر درهم أريد كرا بغلي فقال ما أرى لك حتى حتى هل خمسة عشر درهم هم ما, ما لك لأنه شوفوا العماره لانه اقتراه الى قصر ابن هبيره وركبه الى النيل و بغداد فضمن قيمه الباخره شوفوا انا اشوف ان هذا واضح في مذهبه هو مو في تفسير سانقله لكم عن الشيخ الشيخ صاحب الحر رحمه الله الشيخ الحر صاحب الوسائل يقول فَوَمِنَ قيمه الْبَغْلِ وَسَقَطَ الْكِرَى مَا دام صار ضامن بعد ما عليه الخراج إليه بعد سقط الكرة ما عليه كاروت فلما رد البغل سليما فلما رد البغلى سليما وقبضته لم, لم يلزمه الكرة بعد كرة ما عليه قال فخرجنا من عنده على صاحب البغل يسترجع يقول انا لله انا لي راجعون عجبال خمسه درهم درام هم رح من إيدي. فرحمته مما افتى به ابو حنيفه فاعطيته شيئا وتحللت منه وقد سبع خمسه عشر درام عما ما اعطي خمسه عشر درام فم اشكره فمقدر انضى اعطيته شيئا وتحللت من فحاججت تلك السنة، فسأ هذا الشيء الشيء ما للإمام الصادق، رغم أنه خم عصفر مقصي غصب غصب. فحاججت تلك السنة، فأخبرت أبا عبد الله بما أفتى به أبو حنيفة، أن هذا عندها شكل الخراج بالظمة، وهذا يقول ضمنا، فما عليه بعد قال سلام الله عليه. في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها قال فقلت لأبي عبد الله فما ترى أنت إمامي أنت أنت اجتامل قال أرى له عليك مثل كرا بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كرا بغل راكبا من النيل إلى بغداد ومثل كرا بغل من بغداد إلى الكوفة توفي إياه هذا شاف صعب صحة عالية قال جعلت فداك النيق قد علفته بدراهم فأخذ من عنده فلوس ولو مالتي على ذلك النيق قد علفته بدراهم فلي, علفه فلي على فلي عليه على قال لا لأنك غاص فقلت فق بعدين هذا قام يسأل مسائل باعتبار الشيعة الإمام صدر قام يسأل مسائل أولاً قلت أرأيت لو عطب البغل ونفق إذا هلك البغل أليس كان يلزمني قال نعم قيمته هذا أكون خلاف قراءة العبارة هذا راح نبحث إن شاء الله في القيمي والمثلي قال نعم قيمة بغل يوم خالفته أو قيمة بغل يوم خالفته على كلام قلت فإن أصاب البغل كسل أو دبر أو غمز فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه هذا اللي يستلم على موضوع القيمة القيميات هذا عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه قلت فمن يعرف ذلك القيمه منين نحصلها قال ف قال انت وهو هو انت تعرفون القيمه اما ان يحلف هو على القيمه فتلزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمه لزمه ذلك او ياتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمه البغل هنا اكرا كذا وكذا فيلزمك قلت اني كنت اعطيت دراهم ورضي بها يقول هو انا رضيت ان انضيت فتشم درهم هو راضى اعطيت دراهم ورضي بها وحللني فقال انما رضي بها وحللك حينما قضى عليه ابو حنيفه بالجود والظلم ولكن ارجع اليه ارجع اليه فاخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد ما فلا شيء عليك بعد ذلك قال أبو واللات فلما انصرفت من وجهي ذلك رجعت إلى الكوفة رحت إلى المكاري لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله وقلت له قل ما شئت حتى أعطيك اشكد رئيت قل لي أنضيت قال قد حببت إلي جعفر بن محمد وواقع في قلبي له التفضيل وأنت في صلّن وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت هذه رواية رواية مباركة وعليها نور الإمامة الصافي اللهم صلّي على محمد وآل محمد وهكذا الآن ما يعلمون أنهم يكونوا دعاء للناس بغير أرشيفكم. بالعمل كونوا لاتنا كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شيء هذا تعاليم أئمتنا خب صاحب الوسائل كما قلت لكم ذاكر الرواية بس تنائل شيء جزئي من قاطعها في كتاب الإجارة باب 17 الحديث الأول بحسب مجلد بحسب طبعة البيت المجلد تسوطعش صفحة مئة تسوطعش الى مئة وعشرين وعلق صاحب الوسائل رحمه الله على جملة فاخبرت ابو عبد الله بما افته به ابو حنيفة فسأنا هنا اصيق اظن صفحة الوسائل مؤكد ان شاء الله اصيق غلط صاحب الله سأل هالشكل يقول يقول لا علق هنا يعلق يقول لا يخفى ان ابا حنيفة استدل هنا بأصالث البراءة والاصحاب والحكم اظنه ينجذ على الاصولين اظن الله سمعت ينجذ عليكم اظن ان شاء الله تلو بان بس انا اللي افهمه مو هذا ابا حنيفة الهنان لا يمصالث البراءة ولا يمل الاصحاب وانما رأي يم هل قاعده الشرع في الظلام لا اكثر على كل حالين خب نعود الى ما نحن فيه هذا التفسير الثاني الذي هو تفسير ابي حنيفه في الحقيقه التفسير الثالث الذي يذكره السيد الخوي رحمه الله حسب هذا التمديح هو عين تفسير الشيخ الابصار يذكر التفسير اللي قال الشيخ الابصار يقول المراد من الخراج مطلق المنافق إلا أن المراد من الضمان خصوص الضمان الاختياري المترتب على العقود الصحية هذا هو تفسير الشيخ الأنصار فيكون المعنى أن من يضمن شيئا بعقل صحيح يملك منافعه بالتباع وهذا مطلوب صحيح طبعاً. من يضمن شيئا بعقل الصحيح ومنافع له. لكن ما ألعبه لأن كلامنا في العقل الفاسد بل مفروض أن الضمان في المقبوط والعقل الفاسد لا يكون مباشر عنه وإنما الضمان آخر تعبدي موجود خب هذا التفسير الثالث التفسير الرابع أن يكون أن يكون المقصود بالخراج مطلق المنافق ويكون المقصود بالضمان الضمان الاختياري يعني ضمان المسمى مو, مو ضمان مثل القيمه يعني لا يرجع إلى كلام أبو حنيف فإنما ضمان المسمى ولو كان فاسدا ما دام ضمنه هو المسمى ولو كان ضمانه فاسدا اذن الخراج اليه وهذا يقول وهذا المعنى هو الذي يصح دليلا لصاحب الوسيله في المقام صاحب الوسيله رحمه الله الذي افتر بانه لا يضمن المنافع, المستوف... المنافع المستوفاه لا يضمنها بهذا المعنى يصير دليل لصاحب الوسيله الا انه هو صاحب الوسيله اعلى وأجل لشيء فا والمفروض انه اعلى وأجل بأن يكون هذا دليل لاي يعتمد على هذا الدليل لانه هذا دليل حتى ابو حنيفه ما قابل ابو حنيفه ما يمكن الا انه مضافان الى القرينه من بين المعالي وهي معدومة يستلزم ان تكون منافع العين للمشتري بحيث يضمنها له كل من سوفها إذا ما دام هو ضمن المسمى رغم ان ضمانه باطل الشريعة ما انبثل اذا المنافق معناه انه حتى لاجل مالك هم واخذ استفاد من المنافق كون نقول انه يصير غامل لهذا القابض بحد اختمل صاحب الوسيلة ما, ما يفتي بهذا وابو حنيفة ما يفتي بهذا او اجنبي ثالث اذا اجاب استفاد نقول يجب ان يعطي ثمن الفائد مالسة الى هذا عجبه الى هذا يعطي بينما هو مو مالك لهذا المال خب الى هنا ينتهي كلام السيد الخوئي رحمه الله أنا عندي فرد تعليق أذكر هذا التعليق ثم بعد ذلك يجب أن ننتقل إلى المناثع غير المستوفات إلى الآن كان حديثنا في المناثع المستوفات أذكر هذا التعليق ثم يجب أن ننتقل إلى المناثع غير المستوفات التعليق اللي أقوله هو أنه خلص حسنا فعلوا حينما قالوا أن المنافع المستوفات يضمنها المشتري صح؟ بالبيانات التي مضحت لأن الخراج بالضمان ما قبلناه لا سندا ولا دلادة والروايات اللي أشار إليها الشيخ الأنصاري والشيخ الأنصاري أيضا قلنا أنها أجنبية عن عن بحثنا تبقى الغالي الاوليه على الاقل السيرة السيرة العقلائية أو الارتقاء العقلائي الذي يرى المنافع المستوفات مضمونة على الاقل هذا أو قل هذا الشيء اللي اضافه السير الخوي اذا نقبله وهو من اكلف ما على الغير قاعده من اتلاف اللي قال انه متصيد وجبا ما ادري انا شرحت لكم هذا او لا اظن شرحت انه قال ان قاعده من اتلاف قاعده متصيدة من الروايات المختلفه في ابواب مختلفه ما ادري اذا ما شرحت اشرحها شرحت انا ما اذكر انا ها ما شرحته السير الخوي عند هذا الكلام خب اذا ما شرحت فخل على غد لانه هم هذا الشرح كن اشرحه انا كنت اتخيل اني شارحه وهم التعليق اللي اريد ان اعلق في المقام كن اقوله فافتكر اننا نؤجل العلاقه وبهي اظن انه راح نعطل باكر ارهال المقدر اللي بينناه ما لنا فرصه ان ندخل في بحث المنافع غير المسوفات لان بحث المنافع غير المسوفات هم مفصل هو فيتاجل الى ما بعد شهر رمضان فان شاء الله غدا غدا هل قطعه اللي بقت we kunnen het in